كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرسل قسوة حسنة لمن كان Al-Fatihah. ودن... صادق الله ورسوله المؤمنين minum كان لكم فورا John. تقينا بالصبر في rijal رجال <تصفيق> صعدتما Dancun woman. كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرًا الكتاب من صياصرهم وقدف في قلوبهم رغب وقدف في قلوبهم رغب فريقا وا أمر Yeah, Yeah تانا اينا اوما Al-Muhasim